بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> انزل ما تلك ايات الكتاب وقرانا من مبين ربما يوجن الذين كفروا لو كانو مسلمين ربهم يظنون ويتمسعون ان يمرن فسنفتهو فيعلمون ومن ان جاء إلا ولها كتاب معلوم ما تزدق من رمة نجنها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تزدق بالملائك فيه كنت من يَا رَبِّ إِلَّا مِنَ الْحَمْنِ وَمَا كَانُوا إِذْرًا مِنْ ظَلِيلٍ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ويبنك في جيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون, يؤمنون به وقد خلصوا النساء وَلَوْ بَعَثْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ عَمْيُونْ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَوْ جِئْنَا إِلَى السَّمَاءِ فَأَزَيَّنَّاهَا مَا وَخَلَقَ مِنَ النَّامِي من, من, مِن كُلِّ شَيْءٍ مُّرَجِّمًا إِلَّا مَنِ اسْتَمَعَ لِلصَّمَأِ إِلَّا مَن سَامَ اسْتَمَعَ فَاسْلَمَ فَأَسْلَمَ فَأَجْلَمَهُ مُبِينٌ وَنُبَذَ فِي النَّارِ فِيهَا رَزْيٌ وَلَنَسْنَا بِهَا مِنكُمْ شَنِينَ وَالذَّوْنَ وإن من شيء إلا عندنا خزائله وإن من شيء إلا عندنا خزائله وما نزله إلا بخدر معلوم وأرسلنا سياحة واضحة فأنزلنا من السماء ماء, ماء ولقد علمنا المستقرين منكم ولقد علمنا المستقرين وإن ربك هو يأشرهم إنه حكيم عليم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 فإذا ثميته ونفقت فيه من روحي فطعوا له ساجرين فسجد الملائك قصر لهم نجمع ولا إلا إبلي إلا إبلي سماء يكون قال يا ربني سوالك ألا تكون مع الزاجدين قال لم يكن لي أسجد البشر خلقته من صعصار من حفه مسنون قال فخرج منها فإنك رجيب وإن عليك اللعنة إلى يوم الزين قال قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أضوي فلن أزينا لبنهم في الأرض ولقوينهم مجمعين إلا عبادك منهم المطلقين قال هذا اثْرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ قَالَهُ هَذَا اثْرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ مَنْ وَاجَهَ لَيْسَنَ كَعَنَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَنَ كَعَنَيِ إِنْسٍ سُلْطَانٌ إلا من يوم المجلاين لما زرعت ابواب لما زرعت ابواب لكل باب منهم جزء من نصيب اني راجي ليس لك علي صفا من الغاظين وإن جهنم لم أععدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل فعال منهم جزء وقسوم إن المستقين في جماس وقسوم قل خلوها بسلام آمنين ونزعنا من في قدورهم من ذل الإخوان إخوانا على سرور المتقابلين إن المتقين في جنبهم وعيون قل خلوها wa la jwana ma zi zuuri min min il ikhwana la sururi muztafim la لا mansuhum fiha laqam la ya mansuhum fiha laqam wa ma hum min wama hum inhar bi mukhrijin nazzal u ibadi nazzal u ibadi annani ana al-raqur ورن الله ورنين نبيع هذه امضي انا الرسول الرحيم وان ما هو العذاب الالم نبيع هذه اني انا الرسول الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبعه من ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجر قالوا لا توجل إلا نغشع كبيرنا من علي قال بشر تنوني على أمتنياك مرض ما تغشع قالوا بشرناك بالحق بلا تكون من القانقين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا صالوا. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إما اغتلنا إلى صوم مجرمين إلا آل ذوق إنا لمنجوهم أجمعين إلا مراته فقدرنا إنها لمن تَنَامُ جَاءَ آدَمُ بِالْمُؤْمِنُونَ فَعَلَيْهِمْ نَكُمُ طَهُمُ مُنْكِرُونَ ضَنُوا ظِلَ الْجِبْنَةِ لِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيَا كَمِ الْحَقِّ وَإِنَّ لَقَادِقًا فَأَسْلِهُ مِنْكَ بِسَعَيْنِ مِنَ اللَّيْلِ وَالسَّبْعَ أَذْهَارَهُمْ وَالسَّبْعَ الْمَغْرُومُ لَا يُسَبِّحُ وقضينا إليه ذلك الأمر من نزل وما أولئك فطوع مطبحين وجاء المزينة يستبشرون قال إن هؤلاء ميثي فلا تطمحون واستقوا الله ولا تخزون قالوا أولن ننهك عن العالمين قالها هؤلاء بناسي إن كنتم فاعلين لعبك إنهم لفي ذكرتهم يعبرون فأخلتم الصيحة مشغير فجعلنا عليهم ساد لها عليهم حجارة من سجير إن في si dike na ratiluta o o inna إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وكانوا ينحتون من الجبال بيوت النابلين فأخذتم الصيحة مصرحين فما أغنى عنهم ما كانوا يفعلون وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى إِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا بِهَا حَافِرَهَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا وَلَنْ يَكُونَ لَكَ فِي الدُّنْيَا مَثِيلٌ وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَلَا فِي الْأَوَّلِينَ لَا تَمُدَّنَّ عَلَيْكَ إِلَامًا مَا سَمَّى نَبِيٌّ وَنَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَاحْفَرْ جَنَا حَسَمِ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَى النَّبِيرُ الْمُبِينَ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُؤْتَقِسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْصُرْآنَ عِظِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَا نَهْرَمْ أَجْمَعِينَ ذِكْرًا لَنَا مَثَلًا مِمَّنْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَحْمِلُونَ ضُحًى بِمَا تُغْرِوٰهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِنَّ الذين يجعلون مع الله إله الآخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيط صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجرين وعبد ربك حتى يحتيك اليقين